خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ثم ما بعد فهذا هو المجلس السابع في شرح, الحديث في في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج برنامج طريق العلماء الذي نسأل الله عز وجل نجعله عملا متقبلا مباركا وينفع به قائله وسامعه حيثما كان إنه سميع قريب مجيب وضمن دورته التكميليه الثالثة ألوه كتاب قطر الندى وبل الصدى لشيخ ابن هشام عنصاري رحمة الله علينا وعليه وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب الاشتغال وكان المصنف رحمه الله تكلم فيما شرحناه في المجلس الاخير عن ما يتعلق باعراب الجملة الفعلية فتكلم عن الفاعل ونائب الفاعل تكلمنا عن ذلك وبعد ذلك انتقل إلى بعض الأبواب الخاصة بالجمل الفعلية فذكر بابين باب الأول باب الاشتغال والباب الثاني باب تنازع فهذه أحوال قد تعرض لي قال باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته او ضربت اخاه او مررت به رفع زيد بالابتداء فالجمله بعده خبر ونصبه باضمار ضربته واهنت وجاوزت واجبة الحذر فلا موضع للجمله بعده ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب ونحو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما متاولون هذه جملة اعتراضية ثم قالوا في نحوي والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل ويجب في نحوي إن زيدا لقيته فأكرمه وإن زيدا لقيته فأكرمه وهل زيدا أكرمته لوجوبه ويجب الرفع في نحو خرجت فاذا زيد يضرب عمرو امتناعه ويسويان في نحو زيد قام ابوه وعمر اكرمته للتكافؤ هذاني هذه جملة واحده لا ينبغي أن تفصل هكذا زيد قام ابوه وعمر اكرمته لا هي يكفي فيها قوسان فقط للتكافؤ وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وزيد ذهب به ذهب هكذا بالضم مبني لما مسمى فاعل ذهب به باب الاشتغال معناها أن يتقدم أن يتقدم اسم ثم يليه فعل أو نحوه فعل مثلا لو يتصل بضمير يعود على ذلك الاسم هذا الضمير شغل ذلك الاسم ذلك الفعل عن إيش؟ عن التسلط على هذا الاسم مثلا زيدا ضربته لو ما عندنا ضمير هنا ماذا كنا سنقول زيدا ضربته على اساس انه مفعول متقدم فقد سبق معنا في الدرس الماضي ان المفعول يتقدم على إيش؟ على الفعل فريقا هدا طبعاً. لو قيل في غير القرآن فريقا هداهم صارت هذه المسألة من باب الاشتغاء لان هذا الفعل بدلا ان ينصب هذا الاسم عمل فيه ايش في ضميره طيب هذا الفعل هذا الاسم الأول فيه أن يرفع على أنه فتقول مثلا زيد ضربته هذا لا إشكال فيه زيد مبتدا وضرب فعل والتاء فاعل والهاء مفعول وهذه الجملة الفعلية كلها ايش خبر المبتدا في إشكال؟ ما في إشكال لكن سمع عن العرب أنهم ينصبون الاسم الأول وفي القرآن ايضا مثلا والقمر قدرناه فيها قراءة والقمر قدرناه هذا ما في إشكال قمر مبتدا وقدرناه خبر ما لكن والقمر قدرناه ما الذي نصب القمر لا يمكن ان نقول قدرناه لأن قدرناه هذا مشغول بالضمير ومفعوله هو, هو الضمير ولا يمكن أن نقول القمر بدل لأنه لا يمكن البدل يتقدم حتى على العامل هكذا طيب ماذا نقول قالوا نقدر له فعلا محذوفا فنقدر إيش وقدرنا القمر قدرناه لكن هذه الجملة واجبة الحذف لا يجوز ذكرها وهو كثير في القرآن مثلا والسماء رفعها ووضع الميزان. وستجده في مواطن كثيرة في كتاب الله طيب إذن هذا يسمى باب الاشتغال لماذا سمي باب الاشتغال لأن الفعل هذا شغل عن نصب الاسم المتقدم بضمير ذلك الاسم بضميره فعمل في الضمير فلا يمكن أن يكون هو الناصب فنقدر شيئا مناسبا يكون هو الذي نصب هذا الاسم المتقدم فالخلاصة أنه مفعول لفعل محذوف مفعول لفعل محذوف وليس للفعل هذا الظاهر طيب كيف نعرف تقديره من الظاهر الأصل فيه أن يساويه تماما مثلا القمر قدرنا ونقول ايش قدرنا القمر قدرنا زيدا ضربته نقول ايش ضربت زيدا ضربته لكن هذه جملة تفسيرية واجبة الحذف فأنا لا تذكر وإنما نذكرها الآن حتى نفهم تمام في الشرح فقط طيب وقد يتسلط هذا الفعل على مضاف إلى الضمير مثلا زيدا ضربت أخاه زيدا بدل ضربته مباشرة ضربت أخاه إذن صار إيش ناصبا لمضاف إلى الضمير ليس إلى الضمير نفسه لأن أخا هذا هو المفعول به وهو مضاف إلى ضمير زيد وأكذا يمكن أن يكون مضاف إلى المضاف ضربت ابن عمه مثلا. تمام هنا لا يمكننا أن نقدر نفس الفعل لأنك لو قلت ضربت زيدا ضربت أخاه ألي صح أنت ما ضربت إلا الأخ صح إذا نقدر فعلا مناسب ما هو المناسب أهنت مثلا باعتبار أن ضرب الاخ اهانه لاخيه لكن لا يمكن ان تقول ضربت انت ما ضرب زيد انت ضربت من الاخ فنقول مثلا اهنت زيدا ضربت أخا تمام وقد يكون أيضا هذا الضمير إذا كان الفعل لازما اذا كان الفعل لازما هل الفعل اللازم ينصب الضمير بنفسه لا اعد لازما بحرف جري فان حذف النصب للمنجر الافعال اللازمه كما تقدم لنا تتعدى بحرف الجر كما قلنا جلست على الكرسي ولا تقول جلست الكرسية ما؟ مثل مرة في اللغة المعروفة تقول ايش مررت زيدا ولا مررت بزيد مررت بزيد طيب الان انت لما تقول زيدا مررت به هل يصلح ان نقدر نفس الفعل هنا مع زيد لا يصلح لانه لا ينصب بل يجر بحرف الجر صح لو قدرنا مررت بزيد سينجر ولو قلنا مررت زيدا لن يكون هو نفس اللغة المعروفة المشهورة يعني. تمام؟ فتقدر فعلا من معناه ينصب بنفسه فتقول جاوزت زيدا مررت به حتى يكون منصوبا لأنه منصوب هو اصلا وليس مجرورا ولو قدرنا مررت وإن كان المعنى صحيحا لكن اللفظ لن يأتي منصوبا طيب ماذا نفعل نقول إيش جاوزت لأنك إذا مرت بانسان فقد تجاوزته ومرت ب... بجواره مثلا وتعديته. واضح؟ فتقول جاوزت، فهذا معنى قوله يجوز في نحو زيدا ضربته وجهان. يجوز لك وجهان. إما أن تقول زيدا ضربت... ضربته أو زيدا ضربته. زيدا ضربته هذه جملة عادية ما في اشكال مبتدا وخبر وزيدا ضربته هذا هو الذي يحتاج إلى توجيه وهو أنه منصوب بفعل نش محذوف. انظر ماذا قال المصنف يجوز في نحوي زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به يعني زيدا ضربت أخاه زيدا مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر هذا عادي جدا ما هذا الوجه الأول الوجه الثاني ضع لرفع رقم واحد طيب ونصبه هذا ضع لرقم اثنين هذا الوجه الاخر وهو أن تقول زيدا وفي الأول تقول زيد مثل القمر قدرناه والقمر قدرناه قراءته سبعية ونصبه بإضماري هذا الثاني ونصبه يعني تقول زيدا كيف نصبنا قال لك بإضماري ضربت في الأول وأهنت في الثاني وجاوزت في الثالث لماذا؟ لماذا ذكرنا؟ ضربت أصل أن يكون نفس الفعل ضربت ضربت هذا ما في اشكال في الأول الثاني لماذا ما قدرنا ضربت لأنك في المعنى في إشكال أنت ما ضربت إلا الأخ ما ضربت والثالث لماذا قدرت ما جاوزت لأنه في اللفظ فيه اشكال أن هذا يتعدى بحرف الجر فنأتي بواحد آخر ينصب بنفسه ثم قال لك واجبة الحذف يعني لا يجوز ذكرها جملة تفسيرية هذه قال لك وعلى هذا فلا موضع للجملة بعده الجملة التفسيرية هي الثانية ليست الاولى مثلا زيدا تقديرها ضربت زيدا واجبة هذا وضربته هذه جمله هذه الجملة في, الـ في الـ على الرفع كانت خبر ليس كذلك زيد ضربته كانت خبرا هنا تصب جمله تفسيريه لا محل لها تفسر لنا المحذوف تبين لنا ما هو ليش المحذوف طيب ويترجح النصب في نحو زيد نضربه للطلب بقي مساله وهي اذا كان يجوز الرفع والنصب هل هما على السواء قال لك ليس على السواء احيانا يكون إيش؟ النصب أرجح واحيانا يكون النصب واجبا ولا يجوز الرفع أصلا واحيانا يكون الإيش؟ الرفع أرجح واحيانا يكون الرفع واجبا واحيانا يستويان كم عندنا من حالة خمس لأنه مثل الميزان ميزان إما أن يستوياء وإما أن يرجح أحدهما. وهذا الرجحان درجتان في رجحان مع جواز الآخر وفي رجحان مع امتناع الآخر معناه وجوب يجب إما أن يترجح النصب أو يجب فيمتنع الرف حينئذ ما هو إذا ترجح واحد فالاخر مرجوح واذا وإذا وجب واحد فالاخر ممتنع بس كذلك طيب إما أن يستويا وإما أن يترجح النصب مع جواز الرف أو يجب النصب فيمتنع الرفق. والعكس إما أن يترجح الرفع فقال لك إذا عندنا خمس حالات الخمسة الحالة الأولى ترجح النصب ضع لها واحد قال لك ويترجح النصب في نحو زيدا نضربه للطلب الجملة هذه التي تأتي ثانيا زيدا نضربه هذه جملة إذا جاءت طلبية مثلا أمر أو نهي مثل زيدا لا تضربه هنا الأرجح أن ننصب لماذا؟ لأننا لو رفعنا لكان الخبر جملة طلبية وهذا وإن كان جائزا إلا أنه يعني خلاف الأصل تمام؟ الأصل أن الخبر يكون جملة واسمه خبر يعني المفروض يكون جملة خبرية يعني شيء يفيدنا خبرا أما أن نخبر بجملة طلبية هذا جائز عند جمهور العلماء بعضهم منعه أصلا ولكن الجمهور يجوزونه لكنه خلاف الأصل يعني يكون الخبر أمر أو الخبر نهي أو الخبر سؤال هذا خلاف الأصل ولهذا فالأحسن خروجا من هذا أن نجعلها جملة فعلية لا جملة اسمية طيب فكأن موردا أورد عليه قال طيب أنت إذا قلت هذا ماذا تفعل في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم رفع ولا نصب مرفوعة عند السبعه طيب وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما اذا ايضا ايش مرفوع قال لك متأول يعني تاولوه قالوا اي ومما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فابطعوا ثم حذف ورفع هذا تأويل فيه بعد على كل حال وكذلك الزانية والزاني كذلك تأولنا وفي نحو والانعام خلقها لكم للتناسب طيب في نحوي زيدا نضربه هذه ضع عليها ألف هذا الموضع الأول الذي يترجح فيه ليش النصب وهو أن يكون الجملة بعده جملة إيش طلبية وهذا معنى قولي للطلب يعني لأنها جملة طلبيه الثاني ضع عليه رقم باء وهو قوله للتناسب وفي نحوي والأنعام خلقا للتناسب النحويون يقولون الأفضل إذا كان في جملة فعلية فأردت أن تعطف... الأفضل أن تعطف الفعلية على الفعلية... والسمية على الإش؟ على الاسمية، تمام؟ فإذا كان في جملة فعلية قبلها... وهذه جملة اشتغال... هل الأفضل أن نجعلها منصوبا؟ ولا مرفوعا؟ منصوبا لأن المنصوب جملة... فعلية... لان سيكون فيه فعل مقدر... هو المبدوء به الجملة... إذن لتناسب الجملة التي قبلها... إن كانت الجملة التي قبلها... فعلية... فالأفضل النصب لتكون فعلية على فعلية لكن يجوز الرف لكن الأفضل النصب ومن هذا سنأخذ مرجحات أخرى أنه إذا كان التي قبلها اسمية أيضا فالاولى أن يكون مرفوعا حتى يناسب الذي قبله وإذا كانت جملة ذات وجهين يعني هي جملة اسمية في وخبرها جملة فعلية فيكون لها وجهان مثلا زيد قام أبوه وعمرا مثلا ايش أكرمته هنا وهو المثال الأخير انظر إلى الحالة الأخيرة حتى نختصرها وننتهي منها وهي ايش قال لك ويستويان في نحوي زيد قام أبوه وعمر اكرمته هل نقول عمرا اكرمته ولا عمر اكرمته قال لك يستويان لماذا لأن زيد قام أبوه هذه جملة ايش اسمية ولكن في داخلها في جملة فعلية وهي قام أبوه فإن شئت نظرت إلى أن الجملة برمتها جملة إيش؟ اسمية وإن شئت نظرت إلى أن الجملة الخبر جملة فعلي فإن عطفت رفعت فلك تناسب فقد ناسبت وإن نصبت فإيش؟ فقد نسبت ولهذا قالوا ما في اشكال في هذا يجوز طيب يجوز هذا وهذا وكن له مرجح فبالتالي يستويان ونحو أبشرا منا واحدا نتبع هذا ضع عليها حرف ت طيب اذا هذا هو الموضع الثالث الذي يترجح فيه النصب وهو نحو أبشرا منا واحدا نتبع وما زيدا رايته لغلبة الفعل يعني إذا كانت الاداه سبق بأداء هذه الجملة الاشتغال قبلها أدا الغالب عليها أن تدخل على الجملة الفعلية فالأولى ان نجعل الجملة إيش جملة فعليا لان الاداء اصلا الغالب عليها أن تدخل عليها ايش الجمل تدخل على الجمل الفعليه مثل همزه الاستفهام همزه الاستفهام الغالب أن تدخل على الايش على الافعال وان كانت تدخل على الأسماء مثلا الههم مع الله هذا دخل على الاسماء لكن الغالب دخولها على ايش على الافعال فقال لك اجعلها جمله فعليه احسن وان شئت وجعلتها جملة اسمية فلا إشكال في ذلك فإذا قلت أزيد اكرمته ما في إشكال لكن الأولى أن تقول ازيدا اكرمته لماذا لغلبة الفعل بعد همزة الاستفهام. وكذلك من نافية نفس الشيء فقولك ما زيدا رأيته أولى من ما زيد رأيته لماذا ما دخولها على الأفعال أكثر من دخولها على الأسماء وإن كانت تدخل على اسماء ما هذا بشرا كما تقدم لنا لكن دخولها على الأفعال أكثر وطبعاً بطبيعة الحال سنعرف حالات أخرى كثيرة إذا عرفنا هذا يعني إذا كانت الأداء لا تدخل على الأفعال إذا يجب النص ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أصلاً لا تدخل على الأفعال لا يمكن أن نجعلها جملة اسمية وبالعكس إذا كانت لا تدخل إلا على الأسماء وجب الرفع لماذا؟ لأنها لا تدخل إلا على الجمل الاسميه فكيف سنجعلها فعلية؟ وهكذا ولهذا قال لك هنا ويجب في نحو ان زيدا لقيته فأكرمه هذا ضع عليه رقم اثنين هذا وجوب النصب وجوب إيش؟ النصب إذا كان بعد أداة يجب كون الجملة بعدها فعليا كما تقدم لنا ويجب في نحو ان زيدا لقيته فأكرمه وهل لا زيدا أكرمته لوجوبه يعني لوجوبها أي لوجوب الفعل هذا الضمير يرجع إلى الفعل أي لوجوب هذه الأدوات أن يليها إيش؟ لوجوب أن يليها هذه الأدوات فعل ما هي هذه الأدوات أدوات الشرط إن زيدا شايف إن شرطية إن الشرطية لا يليها إلا الأفعل وأدوات التحضيض مثل هل تمام ونحوها يعني هذه أمثلة فقط كل أداة لا يليها إلا جملة فعلية بطبيعة الحال أننا سننصب الفعل بعدها لأنه أصلا لا يليها إلا الجمل الفعليه ويجب الرفع ضع عليه رقم ثلاث هذه الحالة التي يجب فيها الرفع بطبيعة الحال معروفة إذا كانت هناك أداة لا يليها إلا الأسماء وهي مثل إذا الفجائية سبق معنا تذكرون إذا الفجائية لا يليها إلا الإش الأسماء وبالتالي إذا جاءت إذا الفجائية بعدها جملة تصلح للاشتغال لن نجعلها من باب وسنجعل مبتدا ثم بعده إش لماذا لأن هذه أصلا لا يليها إلا الأسماء فلا يمكن أن نجعلها جملة فعلية ولذا قال قالك نحو ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضرب عمر إذا هذه فجائية اكتب عليها فجائية لا يليها إلا الأسماء فجائية لا يليها إلا الأسماء فبالتالي نقول زيد يضربه ايش عمرو ولا نقول زيدا واضح لامتناعه ايضا يرجع الضمير الى الفعل اي الامتناع الفعلي بعد هذه الادوات لانه لا لها الا الاسماء ويستويان في نحو زيد قام ابوه عمرو اكرمته للتكافؤ للتكافؤ يعني للتساوي للتساوي لان التناسب هنا هنا وهنا وما ذكر حاله ايش وهذه هي الحاله الرابعه طبعا يستويان ضع عليه رقم أربعة ما ذكر الحاله الخامسه وهي ترجح ايش الرفع وهي الاصل اصلا ولهذا ما ذكره الاصل اذا ما في أي مرجح للنصب الاصل أن الرفع ارجح لماذا لانه الاصل لماذا الاصل لانه ما فيه تقدير ولا فيه شيء هذا هو الاصل الاصل ان يكون اول اسم يقابلك مبتدا ولا مفعول به شيء طبيعي ما هو مبتدا فهذا هو الاصل وقد يتقوى هذا الأصل باشياء مثل أن يكون قبله جملة اسمية أو في أداء الغالب عليها الأسماء مثلا إذا افترضنا هذا فكذلك وليس منه وكل شيء فعله في الزبر وزيد ذهب به يعني هذا من منهجي يقول مثلا ومنه وليس منه ومنه وليس منه نبه على أشياء تحتاج الى التنبيه قال لك لا بد أن يكون إذا كان تريد مثلا أن تكون باب الاشتغال لا بد أن يكون المعنى صحيحا لان الاعراب تابع للمعنى إذا كان المعنى لا يصح على النصب مثلا امتنع فمثل قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر ليس من باب الاشتغال ولا يجوز أن يقال فيه ولا في غير القرآن وكل شيء فعلوه في الزبر لماذا؟ لأننا إذا قلنا كل شيء فعلوه في الزبر كانك تقول فعلوا كل شيء في الزبر ليس كذلك؟ لأنك إذا قلت زيدا ضربته كانك قلت ضربت زيدا لأنك إذا حذفت الضمير صح أن يتعلق بما قبله وهذا معنى الاشتغال طيب هل يصح ان نقول فعلوا كل شيء في الزبر هل المتحدث عنهما هؤلاء فعلوا كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وحدهم لا وانما فعلوا بعضه هم عندهم افعال معين لا ليس مقصودا انهم فعلوا كل وإنما فعلوا هذا نعت لكل أو لشيء فكانك تقول وكل كان المعنى الله كل شيء مفعول مفعول لهم ثابت في الزبر هذا هو المقصود وليس المقصود أنهم هم فعلوا كل الأشياء المكتوبة في الليش؟ في اللوح المحفوظ إذا المعنى هنا يفسد إذا جعلنا من باب اشتغال يؤدي إلى معنى آخر ليس هو المراد وأيضا وأزيد ذهب به ضم الذال وإكسر الهاء ذهب هذا لا يصح لماذا أن يعرف لماذا لا يصح أن يكون من باب الاشتغال ها؟ نعم لا الفاعل لا يتقدم طيب وهناك هناك الفاعل لا يتقدم هو نا... نحن لا نريد هنا الفاعل طيب هناك أيضا ليس فاعلا هو في باب الاشتغال ليس فاعل وإنما هو مفعول به لكن لأنه لو سلط على زيد لو قال زيد ضرب كان أحسن يعني. على كل حال لأنه حتى لو سلط عليه لا رفعه ولم ينصبه نحن نريد شيء ينصب ليس يرفع وذهب هذا لأنه مغير الصيغه يرفع ولا ينصب فمثلا لو قلنا أزيد ضرب مثلا حتى ذهب به واتى به من أجل الضمير لأنه ضرب نعم وضرب هو لا يقال إيش ذاك أيضا قولا واحدا المهم أنه لابد يكون فعل بحيث لو تخلص من هذا الضمير لكان عيش تسلط على الاسم المتقدم بالنصب وهذا ليس منطبقا في هذه المسألة وهذا واضح أصلا ما يحتاج أن يذكر ثم قال باب في التنازع يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد معنا التنازع هو توجه عاملين فأكثر إلى معمول واحد فأكثر يعني توجه اشتراك عاملين فأكثر في التوجه إلى معمول واحد فأكثر في ايش في التوجه إلى عامل واحد فأكثر فأنا مثلا لو قلت لك أكرمت وزرت زيدة اكرمت هذا يطلب زيدة وزرت ايضا يطلب ايش زيدا على أنه حلم بهذا يسمى إيش؟ تنازعا ومثلوا له بالحديث مثلا تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاه ثلاثا وثلاث هنا ثلاثة عوامل تنازعت في ثلاثة معمولات تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله كلها متوجهه إلى هذا الاسم العظيم وايضا ثلاثا وثلاثين تحمدون ثلاثة تكبرون وتسبحون كلها ثلاثة ثلاثة اكتفي بيش بواحد فقط وايضا دبر كل صلاة تسبحون دبر كل صلاة وتحمدون دبر كل. فهذا يسمى التنازع لأن هذه العوامل كلها تتجه إلى معمول واحد او معمولين أو ثلاثة مهم أن هذا المعمول كل يطلبوه تمام هذا يسمى باب التنازع ماذا نفعل في مثل هذه الحال اتفاقا أنه يجوز أن تعمل العامل الأول نفترض يفترض الآن أن عاملين تيسيرا أن عاملين يطلبان معمولا واحد هذا تنازل يجوز لك اتفاقا أن تعمل الأول او الثاني ما في إشكال تريد أن تعمل الأول اهلا وسهلا تريد أن تعمل, أن تعمل الثاني مرحبا ما في إشكال ولكن اختلفوا أيهما أو لا قال لك الكوفيون قالوا الأول لسبقه قالوا هذا اول أو ما شاء الله جاء من الساعه سبعة صباحا هذا اولى جالس من اول الجمله وهو, وهو قالوا لا البصريون قالوا الثاني لقربه لانه هو الجار اولى بثقبه يعني هذا على طول يليه فبالتالي ما في الفريقين يجيز اعمال من كل من الفعلين وانما اختلفوا في الأول تمام طيب هذا كل ما في اشكال واضح الإشكال أين أنك الذي لا تعمله تعمله في ضمير إيش الاسم يعني لن يخرج من المولد بل حمص كما يقولون لا وإنما إن كان المولد لا يشرع أصلا ولا حمصه لكن إيش هو لا بد يخرج بشيء يعمل في ضميري تمام جميل ما في إشكال إيش الإشكال ما في إشكال قال لك إذا اعملت الأول كما قاله الكوفيون أنه اولى. فتجمروا في الثاني كل ما يحتاجه. مثلاً ضربني طبعاً هم قد يطلبانه من نفس الجهة وقد يطلبانه من جهة مختلفة. يعني قد يريد واحد من قد يكون العاملان كل واحد يريده مفعولا لو يطلبه على أنه مفعول له وقد يكون كل واحد يطلبه من جهة أخرى. هذا يريده فاعلا والآخر يريده إيش فعولاً به. مثل هذا ضربني وضربت إيش زيداً. ضربني يريد زيداً على أنه إيش. فاعل وضربت يريد على انه مفعول من الذي نفذت كلمته في هذا المثال الأول ولا الثاني الثاني لأننا قلنا زيدا وما قلنا زيد لو كنا عملنا الأول لقلنا إيش زيد طيب قال لك إذا عملت الأول فأضمر في الثاني كل ما يحتاجه لو هذا المثال نفسه طبعا نحن قلنا عملنا الثاني نريد أن نعمل الأول الآن ماذا نقول ضربني وضربته زيد ضربني وضربته زيد لاحظ الأول عملناه في زيد ولهذا رفعناه والثاني عملناه في ضمير زيد نقول ضربني وضربته زيد عملنا الأول هذا يحتاج إلى السبور أرى الذكاء في الآية الآن، هذا الأول، عملناه في إيش؟ في زيد، هذا زيد، هذا فعل إيش؟ فعل الأول، في إيش الثاني هذا، يطلب زيدا على أنه مفعول به، لكن أعطيناه ضميره لأن هذا أخذه، خلاص، لا يمكن هذا ايضا أن يأخذه في وقت واحد، لا يمكن أن يتعلق به في وقت واحد، ماذا نفعل؟ نعطيه الأول والثاني نعطي ضميرة هذا واضح ما في طيب قال هنا في المتن شوف ماذا قال قال قالك اعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه لأن أضمرنا للإيش للثاني أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط الآن هذا عملناه في إيش؟ في زيدا تمام؟ وضربني هذا أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره؟ هو يعود على إيش؟ على زيد هذا ما في إشكال طيب لو عكسنا فقلت مثلا ضربت وضربني وعرضنا أن نعمل الأول ماذا سنقول؟ ها زيدا وإذا عملنا الثاني زيد الآن عملنا إيش الثاني رسم. هذا الأول الأصل أن نعطيه إيش ضمير لكن في إشكال لو عطيناه الضمير هذا الضمير يعود على من على زيد عاد على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز تاخر لفظا ورتبة وهذا إيش لا يجوز فماذا نفعل نحذفه لا نذكره فنجعله هكذا ضربت وضربني زيد فإمطيل طيب هنا أيضا نفس الشيء هو يعود نقول لكن هذا إيش فاعل والفاعل عمدة هل يجوز حذف الفاعل؟ فهذا هنا في ضرورة ضرورة ولذلك الضرورة تقدر بإيش قدرها في المرفوع نذكره في المنصوب والمجرور ماذا نفعل نحذفه فإذا قلت أيضا نفس هذا تقول مثلا مررت ومر بي زيد الأصل أن نقول مررت به صح لكن هكذا هذا ضمير مجرور وسيعود على متأخر لفظ ورتبة لا نريده خلاص فنقول إيش مررت ومر بي زيد لأن الكلام مفهوم وما في ضرورة هنا أما الضمير المرفوع لا بد أن يذكر وأكثر شيء يظهر في المثنى مثلا فتقول إيش ضرباني وإيش وضربت الزيدين مثلا وضربني الزيدان تمام هنا ضرباني وضربت الزيدين سنقول إيش هذه الألف ترجع على الزيدل. لماذا طيب ذكرت لأنها فاعل ولا بد من ذكري وكذلك جفوني ولم أجف هذا المثال الذي ذكره جفوني ولم أجف الاخلاء ماذا أعمل الآن ما الذي يش... عمله في هذا الاسم الظاهر الثاني. الثاني الأول أتى بالضمير معه لأنه فاعل لا يجوز حذفه أما لو كان مثلا ضمير نصب أو جر لايش لا, لا حذفنا بينما في الثاني دائما ما في إشكال إذا عكسنا هذا مثلا فقلنا جفاني ولم إيش ولم أجف مثلا الاخلاء أقول ولم أجفهم فإن قيل هذا يعود على متأخر لفظا نقول نعم لكن رتبة لا لأن أصل الجملة جفاني الاخلاء ولم أجفهم اذا قلنا الرتبة هي الترتيب الطبيعي للجملة إذن وإن تأخر لفظا لكن في الرتبة إيش؟ متقدم لأننا لو أرجعنا الجملة إلى ترتيبها الطبيعي واتينا بالفعل بعد الفين مباشرة كما هو الأصل سيحصل إيش؟ ستعود الجملة إلى ترتيبها الطبيعي ونحن قلنا الضمير إذا كان متاخرا لفظا لكنه متقدم رتبة جاز ما في إشكال ولهذا قلنا يستثنى من عود الضمير عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة ممنوع إلا في مسائل منها مرفوع باب التنازع إذا أعملنا إيش الثاني فإننا نقدر في الأول الفاعل اضطرارا لأننا لا يمكن أن ندع الفعل من غير إيش من غير فاعل وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة وأما إذا عملنا الأول وف فانه ما في اشكال في ان تقدر في الثاني كل ما يحتاجه وقال منصوب مرفوعا او منصوبا او مجرورا لانه يعود على متاخر اللفظ وان لم يعد على ايش يعود على متاخر الرتبه وان كان على متقدم الرتبه وان كان متاخرا لفظا هذا هو خلاصه ايش باب التنازع ثم قال يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختار الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه ولو كان مرفوعا أو كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا لأنه سيعود على متقدم الرتبة وإن كان متأخرا لفظا أو الثاني وحينئذ اختار البصير وحينئذ فيضمر في الأول مرفوعه فقط للضرورة وأما المنصوب والمجرور فيحذفان لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة من غير ضرورة. نحو جفوني ولم أجف الأخ الله وليس منه قول مري القيس كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى لأنه ليكون باب التنازل العراب فرع المعنى هل كفاني ولم أطلب متوجهان إلى قليل لا وإنما قليل فاعل كفاني فقط ولم أطلب هذا مفعوله محذوف تقديره ولم أطلب الملك يعني يقول ولو أنما اسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. ولكنما أسعى لمجد مؤثل وإنما إيش؟ أطلب المجد المؤثلا امثالي فهذا إيش؟ معناه أنه يريد أو كما قال فهذا هو إيش؟ مراده. لو قلنا كفاني ولم أطلب قليل من المال كأنه يقول كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال. وهذا يفسد المعنى لأنه هو قال ولو أنما طبعا لو إذا دخلت على شيء معناه أنه غير حاصل صح فلو قال لو لم أطلب قليل معناه الواقع أنني أطلب قليلا من المال وهذا ليس صحيحا وليس هو البيت أصلا ويفسد معنى البيت وإنما يقصد لو أنا اقتنع بأدنى شيء في المعيشة لا كفاني ولم أطلب هذا الأمر العظيم الذي أطلبه كان كفاني قليلا من المال ولم أطلب شيئا من هذه الامور العظيمة التي أطلبها ولكنما ولذا قال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وهذا يؤكد, يؤكد أنه, أنه لا يقصد أن لم أطلب هذه تتوجه إلى قليل ومن شرط باب التنازع أن يكون العاملان متوجهان إلى هذا المعمول يطلبان وهنا لا, لا يمكن لأن المعنى إيش يفسد هو أصلا الإعراب فرع المعنى الإعراب فرع المعنى إذا كان المعنى لا يصح فلا يصح أن تعربه حتى لو كان من حيث اللغة لكن إيش المعنى غير مراد فلا يصح لا يصح ان يعرب ثم قال باب ولهذا قال لفساد المعنى ثم خاض في المفعولات قال لك المفعول منصوب كل مفعول من المفاعيل الخمسة منصوب وهو خمسة مفعول به والمفعول المطلق والمفعول ايش معه وفيه وايش وله خمسه محال به والمفعول ايش مطلق والمفعول له وفيه ومعه فالمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل والمفعول المطلق هو نفس فعل الفعل حدث نفسه والمفعول له هو سبب السبب والمفعول معه هو الذي فعل معه الفعل والمفعول فيه هو الزمان او المكان الذي وقع فيه ليش الفعل هذه خمسة مفاعيل كلها منصوبة فلما فرغه رحمه الله من المرفوعات وهي العمد شرع في المنصوبة وتكلم لنا عن الفعل ثم أخذ في الأسماء تتكلم عن المرفوعات لأسماء وما يتعلق بها فلما فرغ من العمد دخل في الفضلات وبدأ في منصوبات الأسماء وأولها المفعيل الخمس ثم سيذكر الحال ثم التمييز وهكذا تمام؟ وهي فضلات بمعنى أنه يجوز أن يستغنى عنها ماذا لم فأما من أعطى أعطى من أعطى ماذا ما ذكر صحة الجملة أو لا صح فبالتالي يجوز الاستغناء عن هذه المفعيل هو الاصل اولها هو المفعول به الذي قال لك هو ما وقع عليه فعل الفعل يعني أنه تعلق به فعل الفعل على جهة الوقوع عليه ليس على جهة الوقوع منه كما في الفعل ولا قيامه به كما في الفعل وإنما على جهة إش وقوعه عليه فمثلا إذا قلت ضربت زيدا زيدا هذا مفعول به لأنه تعلق به الضرب على جهة مثلا ضرب زيد عمرا زيد هذا تعلق به الضرب على أنه واقع منه فهو فاعل بينما عمرٌ عمرا هذا تعلق به على جهة وقوعه عليه فهو إيش مفعول به قال لك ضربت زيدا وهذا واضح ومنه طبعا ومن الأفعال قلنا ما ينصب مفعولا به ومنها ما لا ينصب وهو اللازم اللازم يجره بحرف جر وأما الفعل المتعدي ينصبه بنفسه ومنهم ما ينصب مفعولا واحدا ومنهم ينصب مفعولين ومنهم ما ينصب ايش ثلاث مفعيل لكن ثلاث مفعيل لا تكون الا ايش المفعول الثاني والثالث لا يكونان الا اصلوا مبتدا خبر بينما المفعولان منهما يكون اصلوا مبتدا وخبر ومنهم لا يكون مبتدا وخبر وقد تقدم هذا اكثر من مره كضربت زيدا ومنه الضمير يرجع إلى مفعول به ومنه المناد وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبيه بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل المعين وهذا تقدم في لاجرمية ومعروف عندكم المناد هو المطلوب ويقباله بأداة من أدوات النداء يا أو إحدى أخواته مطلوب ويقبال يا زيد من أقبل ويا هذه قال علماء النحو نائبة من أدعو فإذا قلت يا زيد كان كانت تقول أدعو إيش زيدا وهذا يفيد في التوحيد فإذا قال يا فلان ويقول هذا ليس دعاء قل له هو دعاء لكن الدعاء منه جائز ومنه إيش ممنوع شركي الجائز الذي هو للحي الحاضر القادر ما في إشكال أما أن تدعو ميتاً أو غائبا لأنك تعتقد أنه تصرف في الكون كما تدعو الله عز وجل يفعل بغير الأسباب الحسية فهذا هو المحدور الشركي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوه في أحد يعصي الله يوم القيامة؟ اذا الدعاء جاء استجابة للأمر بالنداء فدل على أنه ما واحد تمام؟ وذلك يسمون عند النديهه ديها هي دعاء وإنما وليس كل دعاء طبعا ممنوعا لو قالك طيب انت كيف بتنادي الناس معك نقول لا هذا بالأسباب الحسية ما في إشكال مثل فاستغاثة والذي ايش نفس الكلام الذي ذكره الشيخ أمس في أو البارحة الليلة الماضية ذكرناه في متعلق تعلق بدرس كشف الشواد ومنه المنادى وإنما يعني هو من المفعول به لأن يا زيد أصلها أدعو زيدا فهو أصله مفعول به ولذلك كان ايش منصوبا والمنادا دائما منصوب لكنه قد يكون منصوبا لفظا ومحلا منصوب تماما يعني ما في أي شبهة وقد يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب وهذا تعرفونه من اجرميه لأنه خمسة أنواع ثلاثة منها منصوبة وهو المضاف والشبيه بالمضاف والنكره ايش غير المقصودة المضاف مثل أن تقول يا عبد الله يا طالب العلم يا رجل الشرطة يا واضح هذا مضاف أي مناد مضاف يا رسول الله الصحابة يقولون يا رسول الله رأيت الحم مثلا هذا لماذا منصوب لأنه منادا مضاف الشبيب المضاف كما قلنا ومضى معنا في باب الله هو ما اتصل به شيء من تمام معناه من معمول مثلا او كذا فهذا أيضا ينصب فتقول مثلا يا حسنا وجهه ما عرب وجهه وجه فاعل لأن حسنا هذا صفة مشبه يعمل عمل الفعل فيرفع وإيش فاعل المهم أنه اتصل به شيء من تمام معناه وهو فاعله فانتصب يا طالعا جبلا جبلا معي ربها مفعول به احسنتم لأن طالع هذا اسم فاعل فينصب مفعولا به اذن اتصل به شيء من تمام معناه ولا بلى طيب يا رفيقا بالعباد أيضا جار مجرور يتعلق برفيقا فهو ايضا من تمام معناه لانه يبينه يا رفيقا مثلا هذا المعنى وان كان واضحا لكن ليس تاما رفيقا بماذا فيقول رفيقا بالعباد إذا اتصل به شيء من تمام معناه هذا هذا ايش يكونه منصوبا لفظا يا رفيقا بالعباء هكذا أو نكرة غير مقصودة يعني غير معينة ليست نكرة معينة كقول الأعماء لا يريد رجلا بعينه يا رجلا خذ بيدي أو كقول الخطيب يا غافلا تنبه وهو لا يريد غافلا معينا هذا إيش نكر غير مقصوده فتكون منصوبه لفظا يا رجلا خذ بي والمفرد المعرفة المفرد اكتب عليه اي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وعلى هذا يدخل فيه المثنى والجمع ولا يدخل يدخل لانه ليس المقصود المفرد الذي هو ضد وقسيم الايش المثنى والجمع لا بعد مقصود هنا في المنادى وفي باب لا اذا قيل المفرد يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف لان المفرد تاره يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وهذا في باب ايش المنادى ولا وتاره يقصد به ما ليس مثنى ولا مجموع وهذا غالبا في باب علامات الاعراب يقولون المفرد كذا المثنى يرفع بكذا وتارة يراد به ما ليس مركبا وهذا غالبا في تعريف الكلام والكلمة وما إلى ذلك يقولون إيش مفرد ومركب كما مر معنا في بداية الكتاب أو في أول الكتاب قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به هذا يشمل نوعين الأول أن يكون إيش مفردا علما مفرد إيش علم يعني علم لكنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف اما اذا كان مضافا مثل عبد عبد الله مثلا فانك تنادي بالاضافه حتى لو كان علم تقول يا عبد الله مثلا يا عبد الرحمن ما يا عبيد يا عبيد الله مثلا هكذا يا ابن عوف مثلا ما لكن هنا, هنا علم وايش مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فحينئذ ماذا نفعل به نبنيه على ما يرفع به في محل نصب ننظر بماذا يرفع فما رفع بالضمه يبنى على ايش ضمه وما كان يرفع بالواو يبنى على الواو وما كان يرفع بالالف يبنى على الالف وهكذا ولهذا مثل قال يا زيد هذا علم ومفرد فبنيناه على الضم لانه يرفع بالضم لكن علامة أنه مبني انه ليس منونه وانما نقول يا زيد يوسف أعرض عن هذا يا إبراهيم يا نوح قد جادلتنا هكذا من غير بضم واحدة فقط تمام؟ من غير تنوين يعني بضم من غير تنوين ويا زيداني مبني على الألف لأنه يرفع بالألف لأنه مثنى يا زيدون مبني على الواو لأنه يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سال ويا رجل هذا النوع الثاني وهو إيش؟ نكرة النكرة المقصودة نكره المقصوده ومعنى نكره المقصوده انك تقصد بها فردا معينا حينئذ ايش ليس فردا يعني مق... تقصد بها معينا سواء كان فردا او اثنين او ثلاثه أو... مثلا تقول يا رجل يا رجلان ولذا قا يا رجل معين ويا رجلان ويا يا جبال بي معه يا جبال لانها جبال معين يا جبال اويبي معه تمام فالنكره المقصوده والنكره غير مقصوده الفرق بينهما التعيين فإن كان معينا تبنيه على ما يرفع به في محل يشضر تقول مثلا يا طالب إذا كنت تتكلم مع طالب معين تقول يا طالب وإذا كنت تتكلم مع أي طالب من غير تعيين ما تريد طالبا معين تقول يا طالبا واضح وهذا يدل على أنه يرى أن النكره المقصودة من المعارف ما هو الدليل ما الذي يدل في كلامه معين قد يقول نكيره ولكنها معينه ها احسنت لانه ادخله في المفرد المعرفة صح قال مفرد معرفه ك كذا وكذا وكذا يا رجل معين ومع ذلك ما ذكره هناك لما قال معارف ايش خمسه ولا قال سته عفوا ما ذكر هذا سابعا لكن يؤخذ من هذا انه معرف لانه بسبب تعيينه والاقبال عليه تعينة تحدد صارت معينة فصل وتقول هذا الفصل في أحكامي المضاف إلى المنادى المضاف إلى المتكلم. المنادى المضاف إلى. وتقول يا غلام غلام غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالالف ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عم بفتح وكسر وإلحاق. الألف أولياء للأولين قبيح وللأخ آخرين آخرين وللأخرين ضعيف. لك إذا أضفت إذا كان هناك كلمة غير كلمة أب وأم مضافة إلى المتكلم وأنت ناديت صاحبها مثلا غلامي يا صاحبي مثلا فإن لك فيها ست لغات ما هي بالحركات الثلاث فيجوز وبلياء ساكنة ومفتوحة فيجوز ان تقول يا صاحبي وهذا هو ويا صاحبي يا صاحبي مثل يا عباديا مثلا تمام؟ ويجوز أن تحذف الياء تماما وتبقي الكسر فقط فتقول يا عبادي يا قومي يا ربي بالكسر فقط تمام ويجوز أن تقلب الياء الفا ويلزم منها حينئذ إذن طبعا انفتاح ما قبل الألف لأن الألف لا يكون ما قبل علم. فتقول مثلا يا قوما يا ربا هكذا مثل قوله تعالى يا أسفا طبعا حكاية عن يعقوب يا أسفا وايضا حكاية عن من حكى عنه يا حسرتا على ما فرط هذا أصله يا حسرتي يا اسفي واضح وايضا يا ويلتا هلاث كلمات يا حسرتا يا اسفا يا إش يا ويلتا كلها فيها ينتندم و... هذه أصلها يا حسرتي يا اسفي يا ويلتي واضح قلبت يا ايش ألفا وفتح ما قبلها لأن الألف لا يكون من قبلها ويجوز لغة أخرى حذف الألف ويبقى الفتحة هذه فقط دليلا عليها فتقول يا قوم نفس اللغة السابقة لكن إحذف الألف فتصير إيش؟ الفتحه موجوده فتقول يا قوم يا رب هكذا هذه خمس لغات وهناك سادسه ضعيفه وهو عدها هنا ولم ينبه على ضعفها يعني فيها ضعف وفيها الباس حتى منعها بعض ال... وهو أن تحذف الياء تماما من غير دليل عليها وتعاملها معاملة النكره ليش المقصوده معنيتك مع انها ايش منويه فتقول يا قوم يا رب مثلا هذه معانيتك أنها مضافة إلى ياء المتكلم، فتضم، فتقول يا قوم، هذا معنى يا غلام بالثلاث غلام غلام غلامة، وبالياء فتحا وإسكانا للياء يا غلامي يا غلامي، وبالالف يا غلاما، هذه كم لغة؟ ست لغات. هذا أي مناداة إلى مضاف إلى المتكلم، تمام؟ وتزيد إذا كان المناء المضاف إلى المتكلم أب أو أم. نفس هذه الست اللغات وتزيد عليها أربعة فتصير كم عشر لغات اللغة طبعا الس الستة المتقدمة ما هي مثلا تقول يا أمي يا أمّ يا أمّ يا أمّ يا امي يا امي يا أمّ يا أمّ يا أمّ يا أمّ يا أمّ يا أمّ يا أم يا أم يا أم يا يا أمتي يا أبتي وهذه فيها لغتان فتح كسر فتقول يا أبت يا أبت كنت يا أبتي إني رأيت إيش 11 كوكب قرأ ستة من القراء يا أبتي وابن عامر قرأ يا أبت تمام هذه كذا صارت ثمان إيش لغات اثنين مع السته المتقدمة وبقي لغتان وهي مع التاء يكون في يا وألف لكن قالك هذه قبيحة لغة قبيحة لأنها فيها الجمع بين العوض والمعوض او بدل المعوض لانك اصلا التاء هذه بدل عن الياء صح فكيف تاتي بعد ذلك تجمع بين العوض والمعوض او بين العوض وما ينوب عن المعوض لان الالف هذه نائبه عن الياء فتقول يا أبتا او ايش يا ابتي بالياء او يا امتى بالالف او يا امتي بالياء وبعضهم قال هذا لا يكون الا في الشعر اصلا اما فيه لا في لا يجوز في غيره والمنهيم وافيد اختلاف في التوجيهات بالنسبة لبعض هذا وهذا لا يكون إلا في النداء تاء هذه لا تقول جاء أبتي مثلا لأن على أنه فاعل هذا مأسف. هذا في يكون وين في النداء ويبنى وأما المضاف إلى المضاف إلى المتكلم فهو كلمة عادية لا يجري في أي واضح فإذا قلت مثلا يا غلام أخي هذا ما فيه اوجه لان هذا ليس هو مضاف المنادى ليس هو المضاف لا المتكلم بل هو مضاف الى المضاف الى المتكلم يا غلام اخي صح ليس كذلك هل اين المنا... المنادى هنا غلام هل غلام هذه مضافه الى المتكلم يا غلام اخي لا إنه مضافه الى المضاف الى المتكلم هذه كلمه طبيعيه ما في اي شيء باستثناء كلمتين فقط وهي ابن ام وابن عم هذا مضاف الى المضاف الى يا متكلم لأن المضاف إلى المتكلم هو أمي وعمي وأنت تقول يبنى أمي يعني يا أخي إن أمي معناها يا أخي ويبنى عمي هذه لكثرة ما العرب يستعملونها جاءوا فيها ببعض اللغات ما هي أنهم أيضا نفس اللغات هذه قال هنا ويبنى أم ويبنى عم بفتح وكسر يعني يجوز أن تقول يبنى أم يبنى أمي يا ابن عم يا ابن عمي من غير ياء بس بالفتحه فقط بالفتحه بالفتح والكسر فقط وقد قرا بهما طبعا في ما حكى الله عز وجل عن هارون ماذا قال يا ابن ام يا, يا ابن امي مثلا لا تاخذ بلحيتي ولا ايش براسي وكذلك في سوره الاعراف فيها وجهان ابن ام ابن امي تمام هذا هو الفصيح ويجوز على ضعف الحاق الالف والياء لهما فتقول يا ابن امي يا ابن عمي يا ابن اما يا ابن إش؟ عمّا. ثم قال رحمه الله الان سيأخذ في فصول كلها متعلق بالنداء وتوابعه ان النداء هذا أسلوب مهم ينبني عليه كثير من الاعراب قالك فصل ويجري ما افرد واضيف مقرونا بال من نات المبني وتاكيده وبيانه ونسقه المقرون بال على لفظه أو محله وما أضيف مجردا على محله وما تؤين على لفظه والبدل والنسق المجرد كالمناد المستقل مطلقا ولك في نحو زيد زيد اليعملات فتحها أو ضم الأول طيب هذا الفصل يسمى فصلا في تابع المنادى تابع المناد ماذا نفعل مع تابع المنادى الأصل أن التابع يتبع المتبوع فإن كان مرفوعا مرفوعا كان منصورا منصورك طيب البدل طبعا ما هي التوابع التوابع خمسة يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل ثم قال هناك والعطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فالعطف عطفان إذن صارت كم خمسة ما هي نعت والتوكيد والبدل وعطفان عطف النسب وعطف ليش البيان وهذا سياتينا ان شاء الله هذه الخمسه اذا جاءت بعد المنادى لها احوال الحاله الاولى ان يكون ايش بدلا او عطف نسق مجرد من ال نبدا من الاخير البدل او عطف النسق الذي ليس فيه ايش هذا هذاك المستقل مطلقا لان اصلا العطف النسق والبدل على نيه تكرار العامل على نيه تكرار العامل ما معنى هذا معناه لما نقول جاء زيد وعمر كاننا قلنا جاء زيد وجاء عمر جاء زيد اخوك اذا أردت انه بدل كانه جاء زيد جاء اخوك تمام فبالتالي كان تكررت معه فاذا قلنا مثلا يا زيد وعبد الله ما في قلت يا زيد ويا عبد الله وإذا قلت يا زيد ابا عبد الله مثلا كان قلت يا زيد يا أبا عبد الله هذا بدل طبعا بشرط ان يكون عطف النسق ليس فيها هذا انتهينا من هذا واضح ما في اشكال اصلا تنظر على حسب هل هو مضاف هل هو شبيه بالمضاف هل هو نفس الكلام الذي ايش تقدم الحالة الثانيه أن يكون نعتا لاي هو نحن اذا اردنا ان ننادي كلمه مبدوئه بال فاننا لا نسلط ال على هذه الكلمه مباشره لا نناديها مباشره خلافا للسودانيين لا تقول ايش يا الهادي لا هذا غلط وانما تحذفها تقول يا هادي ما هذا هو الاصل انما ناتي بكلمه اي فنقول ايش يا ايها الكذا إذا كان مذكرا واذا كان مؤنثا نقول ايش يا ايتها هكذا ولذا حتى الذين كذا نقول ايش الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا وليس يا الذين امنوا لا يا ايها الذين امنوا يا ايها الرجل يا ايتها المراه يا ايها المسلم ما تقول يا المسلم لا وانما تقول ايش هذه طبعا اي هذه في حكم النكره المقصوده تمام نكره مقصوده ولذلك دائما نقول يا أيها هذه تنبيه يا ايو يا ايو نعته على لفظي بمعنى انه يكون مرفوعا واذا نقول يا ايها المسلم يا ايها المسلمه يا ايو يا ايها الرجل يا ايها الناس واضح هذا واضح أيضا. دائما ايش مرفوع الذي بعد اي هذا مرفوع ما في اشكال هذه الحاله ايش الثاني انتهينا منها الحاله الثالثه ان يكون مضافا مجردا من ال التابع تابع المنادى مضافا مجردا من ال فهذا دائما ايش ينصب دائما ينصب مثل المنادى اليس المنادى اذا كان مضافا فانه ينصب هذا ايضا مثل ينصب فتقول مثلا ايش كما قلنا يا زيد ابا عبد الله مثلا هذا مضاف وليس فيه الف تمام ما سوى ذلك ما هو الذي هو سوى ذلك الان لاحظ اننا بدانا الباب من الاخر انظر ولك في نحو هذه مسألة أخرى سنتعرض له لكن ابدا الباب من الخلف ادخل من الباب الخلف قال لك هنا إيش؟ والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا هذه الحالة الأولى التي تكلمنا عليه نرجع إلى ما قبله ونعت على لفظه هذه الحاله ايش الحالة الثالثة وما اضيف مجردا مجردا يعني إيش؟ من ال على محله على محله ما هو محل المنادى؟ النصب انتهينا منها نأتي إلى الحالة الأخيرة قال لك ويجري ما أفرد أو اضيف مقرونا من منعة المبني وتأكيده وبيانه ونسق المقرون بال على لفظه أو محله على لفظه أو محله يعني هو المنادى إذا كان هو بنفسه منصوب نفضا ومحلا ما في إشكال في أن تابعه سيكون إيش منصوبا إنما الإشكال يتأتى في كان لفظه مبني على الإش على الرفع في محل نصب هل نتبعه لللفظ الذي يظهر لنا الذي هو مثلا الرفع ولا نتبعه للإش للمحل قال لك يجوز لك الوجهان إذا كان نعتا إذا كان غير مضاف كما تقدم لأن المضاف تقدم الكلام وإذا كان إيش أو كان مضافا لكنه مقرون بأل إذا في هاتين حالتين من النعت أو من التأكيد أو من الإيش عطف البيان أو من النسق الذي فيه ال فهذا لك أن تجريه على لفظه ولك أن تجريه على محله مثلا ناخذ يا زيد زيد هذا منادى الآن نمثل هذه الأشياء زيد هذا منادى مبني على الضم في محل نصب يا سلام عليكم سيرتم مسبويات هذا انعته تقول مثلا يا زيد مثلا العالم او العالمة تمام أكده مثلا تقول إيش؟ يا زيد نفسه نفسه مثلا لكن هذا في يعني نعم مشكلة انه كانه مضاف مضاف مقرون بإيش بي يعني ليس مقرونا بأل ففيه شيء من الإشكال عطف البيان مثلا لو قلنا يا أبا يا مثلا زيد ثم مثلا أردنا أن نبينه بعطف بي بيان مثلا آخر إذا افترضنا ان له طبعا الأصل أن كلما جاز ايش بدل جاز اعرابه عطف بيان هذا سياتينا في باب ان شاء الله إلا في حالات معينة يمتنع فيها إيش؟ فيها ذلك فأنت إذا أردت بهذه الكلمة أنها بدل ستأتيت تدخل في الضابط الأخير وإذا أردت أنه عطف بيان عطف البيان معنى أنك تريد أن توضحه باسم مثلا الغالب أنه أوضح وذو البيان يتابع عطف شبه الصفه حقيقة القصد به منكشفه فإذا مثل أقسم بالله أبو حفص إيش؟ عمر أبو حفص هذا قد يكون في مثلا غير واضح يعني إذا قلت عمر تبين من الذي تريد بابي حفص فهنا إذا كان مثلا له اسمان مثلا إذا افترضنا أن كرز مثلا هذا وسعيد سعيد كرز مثلا هذا لقبه وهذا ايش فتقول مثلا يا كرز سعيدا سعيد مثلا تمام؟ إذا أردت أنه عطف بيان ليس بدلا ونسقه المقرون بأل مثلا يا زيد والضحاك والضحاك وفي قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير هذا نصبه وكل السبع على هذا لكن يجوز في غير القرآن يقول إيش والطير واحسبه انه قرية به شذوذا والطير يجوز لأن فيه أل تمام إذن هذه خلاصة هذا الفصل ثم قال ولك في نحو يا زيد زيد يعملات فتحها او ضم الاول اذا ناديت مثلا إذا كرر المنادى مرة غير مضاف مثلا في حالة ثم, ثم بعد ذلك كرر مضافا ماذا نفعل يجوز لك وجهان قال لك فتحها اظنها فتحهما لعلها صاب لو في واحد عنده ونصفه اخرى فتحهما صح نعم فتحهما اضيف ميما هنا فتحوهما يعني يجوز ان تقول يا زيد زيد ليعمولات او ضم الاول ضم الاول هذا ما فيه اشكال لان هذا هو الاصل يا زيد هذا منادى ثم زيد ليعمولات هذا تابع وقلنا التابع اذا كان مضافا فانه ينصب فتقول يا زيد زيد ليعمولات في جديد ما في جديد الجديد, الجديد هو في قولنا يا زيد زيد ليعمولات هذا فيه اشكال لان زيد الاولى هذه على أي أساس نيش فتحت على أي أساس وكذلك يا سعد سعد الأوس يا سعد سعد يا سعدو سعد الأوس ما يا سعد سعد الأوسي فقالك سمع عن العرب أن مفتوحة يجوز لك أن تفتحها واختلفوا في وجهها منهم من قال هناك مضاف محذوف مثل الأول فتقول يا سعد الاوسي يا سعد الاوسي وعلى هذا يكون يا زيد ليعملات يا زيد الاعمالات هي الناقة القوية هذا ويجوز ان هذا بيت يعني هذا جزء من بيت مشهور وكذلك يجوز أن, ت... أن... ان قالوا أن يكون يا زيد زيد ليعمولات يعملات زيد هذا مضاف الى ال... الاول الأول هو المضاف إلى اليعملات وبالتالي يكون منادى ايش مضاف وزيد الثاني هذا مجرد توكيد لفظي اقحم بين المضاف والمضاف ايش اليه فيكون زيد الأول مضاف الى ليش ال... الى وزيد في الوسط هذه ايش مجرد توكيد لفظي وعلى هذا يكون منادى مضاف وهذه مجرد توجيهات هو أصلا سمع عن العرب فهم يريدون الآن أن يوجهوها حتى تتسق مع القواعد فقالوا إيش قالوا إما أن نقول هذا الأول هو المضاف إلى الثاني والذي في الوسط هذه كلمة مقحمة مجرد توكيد لفظي وإما أن, إيش؟ أن نقول في مضاف إليه محذوف يدل عليه المضاف إليه الثاني فتقول يا زيد ليعملات يا زيدة ليعملات وحذفت الاكتفاء عنها بالإيش بالثاني فعلى هذا يجوز أن تقول يا سعد سعد الأوسي ومن أمثلته هذا الباب وسبحانه يعني جل من لا يسهو يقولون اخطا فيه الحافظ ابن حجر فتعقبه العين العين طبعا لا يدع للحافظ شاردة ولا وارد فقال إيش قال يا يا صفية إيش في الحديث عمت رسول الله يا صفية عمت لماذا لأن عمت هذا إيش تابع للمنادى وهو مضاف فليس فيه إلا النصر. ما يجوز في أن تقول يا صفية عمة رسول الله هذا صحيح طيب فصل ويجوز ترخيم مناد المعرفة هذا ما زلنا في أبواب النداء ويجوز ترخيم مناد المعرفة وهو حذف اخره تخفيفا فذتاء مطلقا كيا طلح ويا ثب وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف ضما وفتحا جعف جعفا ويحذف من نحو سليمان هكذا من غير يا سلمان نعم مفروض سلمان لكن من نحو سلمانه هكذا صح نحوي نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحوي معدي كرب الكلمة الثانية الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا حذف آخر المنادة تخفيفا وله ثلاثة أحوال الأولى هو حذف الحرف الأخير وهذا هو الغالب الثانيه حذف حرفين وهذا سياتي في آخر الباب والثالث حذف كلمه كامله وهذا سياتي ايضا في آخر الباب الاصل انه حذف حرف واحد ومنه الحديث يا عائشه ما لي اراك ايش حسيه يا عائشه حذفت منها ايش التاء بعدين عشان مع زوجتك ايضا ايش تمارس هذه الابواب النحويه سنه اذا ترخيم اسم المراه سنه إذا كان يرخم طبعا يعني لا ترخمه إيش تقول سنة ويكون اسم زوجتك مما لا يرخم و ويدل على هذا أن المؤنث دائما يرخم شوف كيف شوف لطافة النحو يعني شاعريات شوية في النحو ويجوز ترخيم المنادى المعرفة اذا الذي ينادى الأصل فيه أنه لا بد أن يكون إيش؟ معرفة هذا هو الأصل لكنه إذا كان مختتما بالتاء فلا يعني نعم المعرفة إما أنه من المعارف الستة المعروفة أو أنه طبعا ليس هاي. يعني في أشياء ما يصلح إما أنه معرفه قبل النداء وإما أنه معرفه بعد النداء بعد النداء كيف نكره إيش مقصودا يعني يكون نكره مقصود وهو حذف آخره تخفيف هذا هو الترخيم فذو التاء مطلقا يجوز ترخيم المناد إذا كان مختتم بالتاء مطلقا من غير شرط حتى لو كان اسم رجل، مثلا تقول يا طلح أو يا طلحه هذا إيش لأنه مختتم بإيش تأصل يا طلحة تو. يا أسام يا اسام يا أسام يجوز واضح ويا ثب يعني حتى لو كان غير علم حتى لو كان ثلاثة أحرف واضح يا ثب أصل... الثبة طبعا سبقت معنا انفروا ثبات أي جماعات فرقة متفرق يعني متفرقين ثبه فاذا يجوز ان تقول اذا تريد ان تنادي ثبه من الثبات فتقول يا ثبه ويجوز ان تقول ايش يا ثب وتحذف الاخير لماذا لان اخره ت فيجوز ان ايش ان تره وغيره هو الضمير هذا يرجع ليش الى ذتا اي وغير ذتا يعني غير المختتم بالتاء فيه شروط الذي بالتاء ليس فيه شروط ما؟ بشرط إلا أن يكون إيش؟ إما معرفة أصالة أو نكرة مقصودة بعد ذلك لا ننظر إلى عدد الحروف ولا ننظر إلى ولا يشترط أن يكون علما أما غير ذي التاء له شرط الأول بشرط ضمه وما هو الذي يضم؟ العلم لأنه قالوا علميتي ما أدري لماذا ما اكتفى بالعلميان لعله يقصد احترازا من العلم المضاف مثلا أن العلم المضاف ينصب بشرط ان يكون مما يبنى على على الضم وان يكون ايش علما اما غير العلم فلا يجوز لا يجوز ترخيمه يعني مثلا تريد ان تقول يا علامت لرجل مثلا هذا لا يجوز ايش لانه ليس علما هل هذا علم علامه مختتم بالتاء لكن اذا كان غير مختتم مثلا يا عالم ما يجوز أن تقول يا عالي واضح اما علامة مختتم بالتاء ما في كان إذن ومجاوزته ثلاثة أحرف لابد أن يكون أكثر من ثلاثة إيش لا بد أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف إذا لم يكن مختتما بالتاء وعلى هذا زيد هل يجوز ترقيمها لا عمرو عمرو مجاوز ثلاثة أحرف ولا لا لا ليس مجاوزة الخط هذا لا اعتباره بالعرب اصلا قوم اميون وإنما هذه الواو ايش يعني زائده خطا من اجل التفريق بينها وبين عمر ولهذا قالوا ايش لا تكن كواوي عمري يعني لا تكن لا دور لك في الحياه هكذا قل لا تكن كواو عمرو إذا ليست واوا حقيقيه فهذا لا يجوز ايش لأن لان هذا خفيف اصلا ما يحتاج الى التخف. اما اذا طال لأن كان أربعة أحرف لهذا مثل لك بجعفر يجوز لك أن ترخمهم فتقول يا جعف واضح يا حارث مثلا تقول ايش يا حاري وهاتن ضما وفتحا المرخم فيه لغتان لغة من ينتظر ولغة ايش من لا ينتظر من ينتظر يعني كأنه ينتظر الحرف الاخير المحذوف فيجعل الحرف الاخير كأنه مح... إيش؟ موجود وينتظره وعلى هذا الحرف قبل الاخير يبقيه على ما هو عليه فيقول مثلا يا جعفاء كأن الراء ايش موجودة أين الضم هذا المفروض مفرد على مفروض إيش يضم يقول نعم الضم على الراء التي ما زال ينتظرها ولن تأتي وليس المقصود ينتظر حقيقة أنه ينتظر لكن مقصود أنه يعتبر الحرف الأخير كأنه إيش يعده كأنه موجود تمام واللغة من لا ينتظر بمعنى أنه يعد الحرف قبل الاخير الذي هو قبل الاخير هذا يعتبره صار هو الحرف الاخير فلا ينتظر شيئا اخر وبالتالي في جعفر ماذا يقول يا جعفو لانه يعتبر كان هذا الاسم اصلا مكون من ثلاثه احرف فيقول يا جعفو واضح وهذا يجوز في كل مرخم تقول مثلا يا عائش يا عائشه واضح وهذا ويحذف من نحو سليمان ومنص سو... هذا النوع الثاني من الترخيم والذي يحذف فيه حرفان الاصل يحذف حرف واحد لكن اذا كان الحرف قبل الاخير حرف يعني حرفا معتلا فانه زائدا على يعني ثلاثه احرف يعني جاء بعد الحرف الثالث مثلا جاء رابعا او جاء خامسا او جاء هذا يجوز ايش حذفه مع الحرف الاخير حذفه مع الحرف الاخير فتقول ايش مثلا سلمان طبعا قلنا اصابوا سلمان تقول ايش يا سلم أو يا سلمى على لغه من ينتظر ومن لا انتظر منصور ايضا تقول ايش يا منصور او يا ايش يا منصور في حال اخر لا لانه اصلا انتظرته ولا لم ينتظر هو مضمون فتقول ايش يا منصور فتح من اين تاتي ولا ما وكذلك مسكين علما طبعا لانه اصلا لو كان غير علم ما يا ما لانه غير مختوم بالتاء قلنا غير مختلفة لابد أن يكون عالم فمسكين هنا عالم مثل شيخ النساء اسمه الحارث بن مسكين هو عالم معروف فمسكين قد يسمى به فنقول إيش يا مسكي أو إيش يا مسكو هذا جميل يعني جعلته كأنه مسك ومن نحوي معدي كرب هذا النوع الثالث وهو الإيش المركب المسجي المركب المسجي ماذا نفعل فيه نحذف الكلمة الثانية برمتها فنقول ايش يا معدي او يا معدو تمام وكرب هذه تحذف كامل تمام وهذا قالوا قياسا ولم يسمع من العرب لم يسمع من العرب نختم ابواب المنادة ثم ناخذ استراحة قصيرة قالت فصل ويقول المستغيث يا الله للمسلمين بفتح لام المستغاث به الا في لام المعطوف الذي يتكرر معه يا ونحو يا زيد لعمر ويا قوم يا قوم للعجب العجيب والنادب وزيدا وامير المؤمنين وراسا ولك الحاق الهاء وقفا هذا فصل يتعلق بالاستغاثه والنذبه والاستغاثه هي ايش نداء من يخلص من شده نداء من يخلص بالشدة من شده اذا كان غير الله طبعا لابد بالاسباب الحسية وإلا شر كما تقدم لنا شوف كل العلوم ينادي بعضها بعضا كما قال بعض مشايخنا اسنادنا إذا المستغيث الغوث هو التخلص من الشدة فتقول مثلا يا وهذا المستغيث ماذا يقول ياتي بيا يا ثم ياتي مع المستغاث به بلام مفتوحه اصولام جر لكنها فتحت تمييزا للمستغاث به فنقول مثلا يا الله والمستغاث له ناتيه بلام مكسوره على الاصل فنقول يا الله للمسلمين الأول هو المستغاث به معه لا مش مفتوح والثاني هو المستغاث له والمستغاث له اما أنه الذي يريد انقاذه أو الذي يريد التخلص من التخلص الذي يراد التخلص من شره فتقول مثلا إيش؟ يا الله للمجرمين واضح يعني تريد أن تتخلص من إيش؟ من شر أو شخص تريد أن يغاث أو أن ينقذ فتقول يا لله للمسلمين يا الله للضعيف يا الله للمسكين واضح؟ بفتح لامي المستغاث به إلا في حالة واحدة يكسر فيها لام المستغاث به إذا عطفت ولم تكرر يا فإذا أردت أن تستغيث بشخصين مثلا. فيما يقدران عليه مثلا تريد من رجلي شرط شرطة أن ينقذ ضعيفا فتقول إيش يا لزيد إذا كررت يا على الأصل تقول يا لزيد ويا لعمر للمسكين يا لزيد ويا لعمر صح لكن إذا عطفت من غير يا اكسر فتقول يا لزيد ولعمر للمسكين و هذا ولهذا قالك إلا في لام المعطوف يعني المستغاث به المعطوف اكتب عليه أي المستغاث به المعطوف الذي الذي إيش عندك في نسختك لم الذي لم هذا تصحيح فاحش هذا. الذي لم يتكرر معه يا اذا إيش لم يتكرر معه يا كاتبونا ناسخون يا جماعة لا تلوموه هذا على المتن على من كتب المتن في الأصل طيب لم يتكرر معه إيش يا ونحو يا زيد العمري. هذا هو الأصل في المستغاث بأن ناتي معه بلا من إيش مفتوحة وقل أن ينادى مثل المنادى العادي فنقول إيش يا زيد لعمري هذا قليل وأقل منه أن يكون إيش أيضا كالمنادى مثلا المضاف إلى اليا متكلم أو غيره فنقول كالنكر فتقول يا ويا قومي للعجب العجيب كذلك مثله يا قومي للعجب العجيب طبعا العجب العجيب به له بالمعنى الذي قدمناه والنادب أي ويقول النادب هذا معطف على إيش على المستغيث يقول النادب وزيداء وأمير المؤمنين ورأسه الأداة النذبة هي نداء المتوجع إيش منه او المتفجع عليه متوجع منه مثلا تقول ايش واظهره وراسه كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فقالت وراسه قال بل انا ايش وراسه معناه أنه يؤلمني راسي متوجع منه من الذي يؤلمك او الايش المتفجع عليه مثلا شخص تتفجع عليه اصبت فيه مثلا فتقول ايش و مثلا و وأبتاه. تمام هذه هي الندبه والندبة ليست نداء حقيقيا يعني ليس المراد به ايش ان يحصل او ان يقبل عليك او ان يصنع شيئا لا ولهذا اجيب على من زعم ان, إن ثبت اصلا ان الصحابه كانوا يقولون ايش اتوا قالوا برايه قيل انهم اتوا برايه مكتوب فيها و فقالوا هذا الصحابة يستغيثون برسول الله قلنا هذا جهل وهذا ليس إيش ليس نداء ليس نداء بل هو إيش ندبة صح فبالتالي إيش يعني مفيد في كل شيء حتى في رد الشبهات وحتى وزيداء وأمير المؤمنين يعني سواء كان مضافا أو إيش غير مضاف ورأساء هذا مثال وَأَزِيدَهُ أَمِيرَ هذا مثال للمتفجع عليه ورأسه ليش للمتوجع منه ولك الحاق لا يط وأيضا النادب يلحق ألفا في آخر المنادى فتقول إيش مثلا ورأس وعمرا وأمير المؤمنين خلاص ويجوز لك وقد قيل إنها ليس بلازم يعني قيل إن هذا ليس بلازم ويجوز إيش أن تأتي بها من غير ألف ولك أيضا إذا وقفت عليه انتهى تأتي ايش بهاء السكت فتقول ايش ورساه المؤمنين وعمره هذا اذا وقفت لان هذه الهاء هاء السكت اصلا لا يؤتى بها الا عند الوقف طيب الحمد لله طيب تنبيه يسير في تصحيح في المتن ادى الى خطا هنا مكتوب يا زيد لعمر في الاستغاثة هي صح صوابها يا زيدال عمري وهو ينبه بهذا كما ذكر الشارح هنا على أن يا زيدال عمري هذا إما المستغاث به إما أن يكون باللام المفتوحة وإما أن يكون معه ألف على أقل شيء وإما أن لا يكون معه لا هذا ولا هذا وهذا قليل وهو الذي مثل له باشياء قوم للعجب العجيب ثم قال والمفعول المطلق هذا كل المفعول به والمنادى منه ثم المفعول الثاني ما هو والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلات المتسلط عليه عامل من لوضه كضربت ضربا أو معناه كقعدت جلوسا وقد ينوب عنه غيره كضربت سوطا فجدوهم ثمانين جلدة فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاوين وليس منه فكلا منها رغدا المفعول المطلق عرفه وقال لك المصدر هذا على الغالب يعني الاصل فيه ان نكون ايش مصدره فتقول مثلا سرت سيرا طويلا مثلا مثل وكلم الله موسى تكليما مثلا فمتعونا وسرحونا سراحا مثلا مصدر او اسم مصدر متقارب يعني وكذلك مثلا ويسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما هذا كله ايش مصادر ثم هو فضل فضل معناه اذا اسقطته استقام الكلام فلو قلت مثلا سرت سيرا لو اسقطته فهو زائد على ركني الاسناد لو قلت سرت صح الكلام ولا صح ثالثا متسلط عليه عامل عامل يعني فعل أو ما يعمل عمل الفعل فعل أو ما يعمل عمل فعل من لفظه أو من معناه فتقول مثلا هذا جالس جلوسا طويلا جالس هذا ليس فعلا لكنه يعمل عمل الفعل فينصب مفعولا مطلقا ما في إشكال جالس جلوسا جلوسا هذه يشعراء مفعول مطلق ما معنى مفعول مطلق معناه غير مقيد لاحظ كل المفعول الأربعة الأخرى مقيد مفعول به مفعول معه مفعول له مفعول فيه لكن هذا مفعول هو المفعول المطلق غير المقيد لانه هو حقيقة فعل الفاعل فأنت سأتحقا ثم تقول ضربا ضربت زيدا ضربا مفعولك الحقيقي الذي نشأ عنك وصدر عنك هو الضرب واما بقية المفعيل فهي زمان الحدث مكان لانه هو الحدث هو الحدث نفسه وأما المفعول به هو من وقع عليه الحدث مفعول معه من وقع معه الحدث من وقع فيه الحدث ما وقع فيه الحدث من مكان او زمان مفعول فيه وهكذا وأما هذا فهو نفسه الحدث المصدر الفضله المتسلط عليه عامل اي فعل او شبهه من لفظه أو من معنى مثل ضربت ضربا هذا من لفظه من معنى مثل قعدت جلوسا قمت وقوفا فرحت جذلا وقد ينوب عنه أي عن المصدر الضمير هنا يرجع إلى المصدر ليس للمفعل المطلق قد ينوب عنه يعني عن المصدر غيره أي غير المصدر مثل الآلة واحد الآلة من الأشياء التي يكثر تكثر نيابتها عن المصدر أولا الآلة مثل آلة الحدث تنوب عن الحدث مثل ضربته صوتا أصلها ضربته ضربا صوتا ثم حذفنا هذا واقتصرنا على الإيش على الآلة لأن الصوت آلة الضرب ومما يكثر نيابته عن المصدر في في باب مفعول مطلق العدد اكتب رقم اثنين العدد مثاله فددوهم ثمانين جلدة أصله فددوهم جلدا ثمانين ثمانين سبعين كذا cierto سير... من هذا كله ايش عدد ينوب عن الايش عن المصدان المفعول عن في كونه مفعولا مطلقا اذا ثمانين نعربها منصوبة على ايش على المفعوليه المطلقه وعلامه نصبها الياء لانها ملحقه بايش جمع المذكر السال فلا تميل ايضا ما دل على بعضيه أو كلية على كلية أو بعضيه مثل قولي فلا تميل كل الميل مثلا تقول لا تقص كل القسوه مثلا لا ايش مثلا لا تغضب كل الغضب مثلا او لا لا تغضب بعض الغضب لا ت... هكذا هذا يعتبر يعد ايش نوع من انواع ما ينوب عن المفهوم المطلق في فينصب على انه ايش نبا فاصلها مثلا في غير القران فان يقال فلا تميل ميلا كل الميل تمام وجعل منها هو ولو تقول علينا بعض الأقاوي والأصح والله أعلم أن بعض في هذه هذا المثال فيه نظر وأن بعض هنا مفعول به مفعول إيش؟ به لكن مثلا لو قال إيش؟ ضربه بعض الضرب هذا صحيح هكذا يكون إيش؟ نائبا وليس منه فكلا منها فكل منها رغدا يقول هذا هذه الآية ليست من الاش؟ مما ينوب عن, المف... عن المصدر فيه فليس رغدا اش؟ مفعولا مطلقا وهذه... هذا فيه خلاف العلماء أيضا منهم من قال بل هو يجوز إعرابه اش؟ مفعولا مطلقا وهو نفسه ظاهر كلامه في بعض كتبه الأخرى أن هذا مفعول اش؟ مطلق وقال مما ينوب عن المصدر صفة ليش صفة المصدر صفة المصدر فيكون العسل فكلا منها أكلا رغدا ثم نابت رغدا عن ايش عن أكلا هذا قوله هذا وقد وهو يرى أن يعني في هذا القول يقول هو هي حال وليست ايش وليست مفعولا مطلقا وهذا قولان ما والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعل طبعا قبل أن ننتقل هناك تقسيم مهم ما ذكره هنا وهو معروف وهو أن المفعول المطلق ثلاثه أقسام وهو إيش؟ مؤكد لعامله مبين لنوع عامله أي للنوع مؤكد للعامل ومبين للنوع مبين للعدد ثلاثه فالمؤكد لعامله هو الذي لا يوصف ولا يضاف فقط مصدر فقط تقول مثلا ضرب ضربا مثل وكلم الله موسى تكليما هذا للتأكيد يتبعه لاجلش ويسلم تسليما وسلم تسليما لاحظ أنه يؤكد الماضي مثل كلمه الله موسى تكليما يؤكد المضارع مثل ويسلم تسليما يؤكد الأمر مثل وسلم تسليما ما في اشكاء تمام وقد يكون مبينا لنوع عامله مبين يبين النوع وهذا يكون إذا وصف أو اضيف مثلا تقول ايش كما تقول مثلا ضربه ضربا شديدا هنا بينت نوع الضرب لان الضرب قد يكون خفيفا او شديدا فانت قلت ضربا ايش شديدا وايضا قد يبين بالاضافه كان تقول ضربه ضرب غرائب الابن مثلا <تصفيق> هذا ايش يبين بالاضافه تقول مثلا ايش طلبت العلم طلب الكسلاني طلب المجتهد طلبا شديدا طلبا حثيثا كل هذا يعتبر ايش يعد مبينا للنوع مبينا لنوع العام مثل قوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة سلام يعني ولا تنسوا الإش فضل بينكم إذا طلقت لا تجعلها حربا سلام عليكم وخلاص يستمر المعروف بينك وبين أهل المرأة قدر الله أن الأمر لم يستمر ما الذي حصل في مشكلة, في مشكلة؟ وهي تفرقا يغني الله كل من ساعة شوف كيف يعني هذا بلاغة قرآن صراحا جميلة هذا نوع تبيين لنوع السراحة المامور به المسلم أن يكون صراحا جميلة طيب وقد يكون مبين للنوع وهذا يكثر خاصه في المثنى مثلا تقول سرت سيرتين لأن لو قلنا سرت مثلا أو قرأت الكتاب قرأتين مثلا أو نحو ذلك واضح أما إذا قلنا مثلا ثلاث مرات أو كذا فهذا عدد نابع عن الإشعر عن المصدر كما تقدم قال والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شارك وقتا وفاعلا كقمت إجلالا لك فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك حزة فجئت وقد نضت لنوم ثيابها المفعول له ولأجله ومن أجله أسماء لسعين واحد وهو مصدر مصدر يبين السبب فهو يصلح في جواب لماذا إذا وجدته يصلح إذا وجدت مصدرا منصوبا يصلح في جواب لماذا فهذا يعرب إيش؟ مفعولا له فإذا قلت مثلا جئت حبا لرؤيتك هل يصلح جواب لماذا جئت يصلح فهذا يعتبر إيش؟ يعد مفعولا له فهو يبين لك السبب ولذا قال لك المصدر المعلل يعني المبين للسبب لحدث حدث المدلول عليه بالعامل مثلا المجيء في مثالنا جئت حبا لك أو حبا لرؤيتك هذا ما هو الحدث المعلل هنا المجيء وما هو المصدر الذي يبين السبب حبا لرؤيتك تمام لحدث وهذا الحدث لابد أن يشترك هذا المصدر مع الحدث في أمرين في الوقت والفاعل في الوقت يكون في نفس الوقت وقت المجيء هو وقت الرغبة مثلا جئت رغبة, رغبة في رؤيتك وقت الرغبة مقارن لوقت المجيء والفاعل واحد انا الجائي وأنا الراغب ليس كذلك طيب كقمت اجلالا لك بغض النظر يعني أنا حكمه لكن الإجلال هو إيش مصدر ومبين لسبب القيام وهو مشارك له في الوقت والفاعل الفعل هو المتكلم والوقت وقت الإجلال هو وقت القيام إجلالا يعني تقديرا وتوقيرا فإن فقد المعلل شرطا جرى بحرف التعليق إذا هذا المعلل فقد شرطا من الشروط السابقة الثلاثة ما هي الشروط الشرط الأول المصدرية الشرط الثاني المشاركه في الوقت الشرط الثالث المشاركه في الفاعل واما التعليل فليس بشرط بل هذا هو لب الموضوع اصلا لو فقده كان لا علاقه له بهذا الباب ما إذا فقد شرطا من هذا نجره بإيش بحرف يدل على التعليل مثل ماذا مثل اللام لام التعليل ومثل من لان من تأتي للسببية مثلا طيب ومثل في مثلا دخلت النار امراه في ايش في هره هل يجوز نخ... نقول دخلت النار امراه هره على انه محول مطلق على انه محول لاجله لا لماذا لماذا ما أي شرط اي شرط فقط المصدر احسنت هل هره مصدر هل هي مصدر ليس المصدرا وبالتالي لا يجوز ومثله قوله تعالى نحن خلق لكم. كم هذا ضمير. وهو السبب. لكن هل هو مصدر؟ لا. وبالتالي لا يسعى أن يقول خلق إياكم. ونقول هذا مفعول لأجله. ما يصلح. لأن هذا ليس مصدرا. إذن هذا فقد الشرط الأول. الشرط الثاني مثال فقده. وإني لتعروني. أي لتغشاني. لذكراك هزة. كما انتفض العصفور بلله القطر طيب يقول ما هو الشرط المفقود هنا الفاعل ما الذي يعرو الهزه فاعل تعروني ما هو هزة وفاعل الذكرى المتكلم اذا اختلف الفاعل او لا اختلف صحيح ان العرو معلل بالذكرى لكن الاشكال أن الفاعل مختلف فالعرو فعله الهزه والذكرى فعلها المتكلم فاختلف الفاعل فلذلك جره بالحرف قال لذكرات لي لي لي وايضا قول امرئ القيس فجئت وقد نبت لنوم ثيابها نضت لاجل النوم لماذا جره بالحرف الفاعل واحد والنوم مصدر ولكن الوقت مختلف وقت النض متقدم يعني وقت الخلع متقدم على وقت ليش انت تخلع ثياب. الثياب لتنام وانت نائم ولا قبل ان تنام قبل فلهذا اختلف فجره بايش بالحرف لا والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه وبعضهم يشترط فيه ان يكون قلبيا وبعضهم لا يشترط لا يشترط هذا والمفعول طبعا في مسائل هو ما ذكره هنا فلا نتعرض له والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على ما نفيه من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حين أو أسبوع أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالامام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولده والمقادير كالفرسخ وما من مصدر عامله كعادت مقعد زيد المفعول فيه والظرف الظرف هو المسمى الظرف وقت أو مكان ضمنا في بالطيراد كه نمكث أزمنا وهو اسم مكان او اسم زمان يتسلط عليه عامل على معنى فيه فأنت إذا قلت مثلا جلست ساعة أي جلست في هذه الساعة ساعة هذه هي وقت الجلوس صح جلست أمام الأستاذ ساعة أمام هذا مكان الجلوس وساعة هذا زمان ليش الجلوس فكانك تقول جلست في هذا المكان في هذا الزمان واضح فهو كان يصلح لجواب اين في ظرف المكان ومتى او كم في ايش في ظرف الزمن واسم وهذا معنى قوله وهو ما اسم لا يكون الا اسم اسم اسم مكان أو زمان سلط عليه عامل على معنى فيه من من هذه بيانية. من اسم زمان أو اسم مكان اسم الزمان يجوز مطلقا سواء كان مختصا أو غير مختص أو مبهم أو أيش شيء كله جائز تمام؟ ولهذا قال لك وقد يعني يتعيم أو قد لا يتعيم مثل يوم الخميس صمت يوم الخميس أو حيناً أو أسبوع يعني سواء كان يصلح لمتى أو لكم أو لا يصلح لواحد منهما مبهم مثل حين، اسم الزمان مطلقا يجوز نصبه على الظرفية تمام وأما اسم المكان فلا بد أن يكون مبهما مبهم يعني ليس له ايش حدود معينة، يعني بتقريبه تقريبه أنه ليس له حدود ايش معينة. فمثلا المسجد لا يصل، الدار لا يصل، العراق لا تصل، السودان لا يصل. مثال. لأنك لا تقول مثلا في في الفصيح يعني ليس في العامية لا تقول مثلا عشت السودان هل يصلح لا على معنى أنا ما يصل. طيب إذن. ما هي الذي ليس له جهات يعني ليس له حدود معينة قال لك وهو الجهات الست الجهات الست هي الأمام والخل والخلف والإش واليمين واليسار وفوق أسفل بأي لفظ عبرت عنها فمثلا في بعضها لها أكثر من لفظ مثل إش وراء وخلف أمام وقدام ما في مشكلة مثلا شمال يسار مطلع. ما في تمام قال لك كالأمام والفوق واليمين وعكسهن معروف الأمام عكسه الوراء فوق تحت واليمين اليسار أو الشمال ونحوينا مما ليس له حدود معينة أيضا مبهم كعند ولده هل عند هذا فيه واحد متر اثنين متر عنده ولا مفتوحة عند ولده ومثلها أيضا المقادير المقادير يريد بها هنا ما يشبه المسافات المسافات فتقول مثلا سرت مترين ثلاثة أمتار سلت كيلوين كيلو هذا أيضا يعتبر ايش ظرفه مكان إذن الجهات الست والمقادير المقادير لها حدود معينة لكنها ليس لها يعني لها حدود باعتبار وليس لها حدود باعتبار حيث أنها لها بداية ونهاية لكن هذه البداية ونهاية ليست محددة في مكان معين يمكن هنا يمكن, هناك يمكن صح فبالتالي وإن كان لها أول وأخر لكن هذا الأول والآخر غير محدد ممكن تبدأ من هنا من هناك منه فبالتالي فيها نوع من الإبهام والنوع هذا النوع الثاني من ايش من ظروف المكان الثالث مما يصلح لظروف أن يكون ظرف المكان ضاع عليه رقم ثلاثة والمقادير رقم اثنين والجهات الست ونحوه هنا هذا رقم واحد مع صيغة من مصدر عامله يعني مفعل ونحوه صيغة من إيش مصدر عامله مع العامل فتقول مثلا قعدت مقعد زيد خرجت مخرجه وقفت موقفه هكذا وقيل ان من قوله تعالى وان اشك كنا نقعد منها مقاعدا للسماع اذا لم يكن من لفظه ومن باب اولى اذا كان ايضا يعني يختلف حتى المعنى فحينئذ لا لا ينصب على الظرفيه فلا ينصب على الظرفيه مثلا ان تقول وقفت مقام زيد هذا لا يجوز لا لان مقام ظرف زمان لا بده يكون نفس الايش العامل من نفس ليش من نفس المصدر من نفس المصدر والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو نريد بها التنصيص على المعيّة مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ ويضعف في نحو قام زيد وعمر المفعول معه وهو هو آخر المفعيل الخمسة اسم لا يكون جملة ولا شبه جملة ولا فعلا ولا حرفا لا بد أن يكون اسم فضلة ما معنى فضلة ليس من ركني الإسناد يجوز أن تحذفه ويصح المعنى فإنت اذا قلت مثلا سيرت أنا سائر صح بعد واو إذن الأداء الوحيدة للمفعول معه هي إيش؟ الواو الواو هذه ليست أي واو بل هي واو أريد بها التنصيص على المعية المعية يعني المصاحبه تمام فانت تريد أن تبين ما وقع معه الفعل فتقول انا سرت سرت والنيل مثلا جئت وطلوع الشمس يعني مع طلوع الشمس قارنها وصاحبها صاحب الفعل شيء معين انت تريد ان تبينه ذاكرت والسراج يعني مع ايش السراج فهذا يختلف عن العطف لأن العطف يشترك معك في الفعل لا يصح ان تقول ذاكرت والسراج لماذا أهل السراج ذاكر لأنك إذا عطفت معناها ذاكرت انا وذاكر السراج أما مفعول معه ليس له علاقه أن تقول المذاكرة حصلت مع وجود إيش؟ السراج مقارن مقارنة لوجود السراج طيب أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة ها. هذا نات للواو هذه الواو لابد أن تكون مسبوقة قبلها في ايش فعل أو ما فيه حروفه ومعناه يعني ما فيه حروف الفعل مما يعمل عمل الفعل مثلا إما سرت والنيل مثال الأول أنا سائر والنيل هذا مثال الثاني لأنه اسم فاعل يعمل عمل عمل أما إذا كانت الواو ولو كانت نصا في المية لكن غير مسبوق بهذين لم يصح كما فيما سبق معنا كل رجل وضيعته ما تقول وضيعته لأنه ما في فعل ولا, إش ولا شبه الفعل تقدم هذا هناك الخبر محذوف لو تذكرون أي كل رجل وضيعته مقترنا ذكرنا في مواضع حذف الخبر مثاله سرت والنيل يعني مثلا صرت بجوار النيل معاه وأنا سائر والنيل نفس الشيء ثم هذه الواو احيانا تكون محتملة للعطف والمعية مثل الاشتغال تماما احيانا إيش الأصل هو العطف لانه هو الأكثر ثم احيانا يكون إيش إذا ما في مرجح العطف هو الأصل وهو الأرجح وقد يأتي مرجح يرجح النصب على المفعولية معه تمام وقد يجب وقد يجب مثل ما ذكرنا في باب الاشتغال قد يجب هذا وقد يترجح وقد يجب هذا وقد إيش؟ يترجح ولكن هنا لم يذكر الاستواء لم يذكر الاستواء طيب يجب النصب إذا امتنع من يعرف إذا امتنع العطف إذا امتنع العطف وجب النصب مثال ذلك كقولك إما لمانع معنوي أو لفظي واحد معنوي اكتب واحد معنوي مثل قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه الواو هذه واو معي قولا واحد لا تنهى عن القبيح مع إتيانك إياه فيكون مثل ايش تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك يعني لا تنهى عن القبيح وتأتي مثله عار عليك فألت عظيم فلا تنهى الناس عن شيء وأنت ترتكبه عمدا يعني واستخفافا هذا لا يجوز تمام لو عطفنا يفسد المعنى لانه سيكونش لا تنهى عن القبيح واتيانه صح معناه لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه طيب ماذا افعل يعني لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيان القبيح هو نفس المعنى لا تنهى عن القبيح يعني لا تنهى عن اتيان القبيح هذا كلام ما عنده معنى كلمه اتيانه صارت ما عنده فائده فاذا يفسد المعنى فاذا لا بد هنا ان نقول اتيانه واتيانه, وإتيانه. يعني مع اتيانك اياب ومنه قمت وهذا ثم اكتب اثنين مانع لفظي, مانع لفظي ذكر مانعين لفظيين المانع الاول هذا يحتاج الى كل منهما يحتاج الى مقدمه ضمير الرف المتصل تذكرونه قمت ضربت اكلت مثلا ضربنا اكلنا اذا اردت ان تعطف عليه فلا بد ان تؤكده لا بد من فاصل عموما اما ان تؤكده مثلا لقد كنتم أنتم وآباؤه لا استويت أنت ومن معك واضح؟ لابد إيش؟ تؤكده أو يكون في فاصل معين مثل إيش؟ نعم حتى لو مفعول به لو أي المهم يكون في فاصل لا يجوز أن تعطف كلمة على الضمير مباشرة من غير إيش فاصل ولهذا لا يجوز أن تقول قمت وزيد على أن زيد معطوف على التاء لا بد أن تقول قمت أنا وزيد أو مثلا قمت إلى المسجد وزيد إذن بما أن هذا لا يجوز سيتعين حينئذ أن ننصبه على إيش على أنه مفعول معه ولا يجوز العطف هنا لأنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل من غير فاصل قال لك على الأصح يعني فيها خلاف لكن قال لك الأصح أن هذا لا يجوز وكذلك مثله مررت بك وزيد إذا عطف على ضمير مجرور في محل جار فإنه لابد من تكرار الخافض الجار يعني. ما هو الجار الباء فلا يجوز أن تقول مررت بك وزيد لابد أن تقول مررت بك وبزيد واضح فلما ما في باء فحينئذن إيش حينئذ تعين أن ننصبه على أنه مفعول معه لأنه لا يجوز أن نعطف على ضمير، لا تقول مثلا مررت به وعمر، تقول مررت به وبعمر، أو لا تقول مثلا هذا كتاب كتاب زيد وعمر هذا على تأويل أنه كتاب زيد وكتاب إيش عمر مثلاً، لكن المهم أنك لا بد إيش أن تكرر العاطف. فبالتالي هنا يتعين ايش وبعضهم جوزه لكن او لذلك رد عليه وقال على الأصح فيهم نقول أصح إن هذا لا يجوز وبالتالي نجع نخرجه على أن مفعول ايش معه ويترجح أي النصب على المفعولية معه في نحو كن أنت وزيدا كالأخي كن أنت وزيدا كالأخي أنت الآن من تأمر المخاطب هل تأمر زيدا ما تأمر زيد لو قلت كن كن أنت وزيد هكذا كانك ايش تأمر زيداً وانت لا تريد ان تأمر زيد انت تقول للمخاطب كن مع زيد كانك اخ له أنت تريد أن تتكلم معليش المخاطب فقط ولهذا قلتك الاخ وما قلتك الاخوين قلت ايش كالاخ وبعضهم قال بل هذا واجب وبعضهم نازع في الاخر ويضعف يعني يضعف النصب وحينئذ يقوى ايش الرف يعني رفع أقوى في نحو قام زيد وعمرا، فيضعف أن يقال قام زيد وإيش وعمرا، هذا فيه شيء من الضعف لأن الأصل العطف ولا موجب هنا لإش لنجعله مفعولا معه، لعلنا لنا هنا هذا الله مصلما